Sورة النحل. rahim Ata amullahi, falas الأرض بالحق تعالى عن ما يشرفون خلق الإنسان من نطفة فإذا, فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفع ومنافع منها تأكلون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 وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِلٌ وَلَوْ شَأْنٌ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاوَاتِ مَا لَكُمْ منه شراب ومنه شجر فيه تسمون يربت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنب 114. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 115. وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات 111. لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا 113. وتستخرجوا منه حية تلبسونها 114. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رأساً تميدكم وأنهاروا سبلاً وأنهاروا سبلاً لعلكم تهتدون وعلى ماتهم وبالنجيم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنَ لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِذْ تَعُدُّونِ عَمَّتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ مَا تُعْنِونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَمُخْلِقُونَ أموات غير أحياء وما يشعرون إياه يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكره قلوبهم مكره وهم مستكبرون الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا ؟ زل ربكم قالوا قالوا أساطير الأولين ليحملوا كامله يوم القيامه ومن أوزار ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزن وقد مكع الذين من قبلهم فات الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السق فخر عليهم السف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزهم ويقول ويقول أين شركاؤك الذين كنتم تشا قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم ملائكة غالين أنفسهم فألقوا السلام ما كن بسمث والمتكبين وقيل ل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولن دار المتقيين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 119 يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون 110 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعلى الذين قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وحاق ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرفوا لو شاء الله عليهم فهل على الرسل الا البلاه المبین ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله, أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هدفهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وعَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إيمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يموت ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم للذين يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إن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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نحيي إليهم فاسالوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وا 116. ويبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 117. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون 118. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فإن ربكم لراو ف الرحيم أو لم يروا إلى ما خلق الله مي شيئا تفيا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 قال الله لا تتخذوا إلى غير إثنين إنما هو إله واحد فأي يفرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصفا أَفَقَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ كم الضر فإليه تجعون ثم إذا كشفت ضرعكم إذا فريقكم إذا فريقكم بربهم يشركون ليكثروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسألون عن عقائ them تفترون ويجعلون لله من بنات سبحانه ولهما يشتهون وإذا بشر 117. ظل وجهه مسودا وهو كظيم 118. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 119. أيمسكه على هون أم في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 111. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم, أن لهم الحسنى 113. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا 111. فزين لهم الشيطان وأعمالهم فهو وليه ذو اليوم ولهم عذاب أليم 112. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه إِلَّا إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 112. والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك تلقون يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بيل فرث ودم لبنا خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل واللعناب تتخذون منه سكر ورزق تتخذون منه سكر ورزقا حسنا إن في ذلك لا يتأل قوم يعطون وأوحى ربك إلى النحل أن تأخذي من الجبال بيوتا من الشجر ومن ما يعرشون، ثم كل من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء.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 ورزقكم من الطيبات أفَبِالبَاطِلِ يُنَاقِصُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَتْفَرُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ نِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فلا تضربون الله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه, ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستهون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر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 وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون يمهاتكم لا تعلمون شيئا 119. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 110. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء كنا وجعل لكم من جلود الأمعام وجعل لكم من جلود الأمعام بيوتا تستخفونها يوم ضعلكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأعذارها وأشعارها وأشعارها أسسو متى اللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن نَّخْلٍ خَالِفَ ظِلَالِهِ وَجَعَلْنَا لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمّة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم وَإِذَا رَأَنَ لَدِينَ ظَلَمُ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَمْ يُضَّرُونَ وَإِذَا رَأَنَ لَدِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ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 فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمك شنيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا 119. وإنك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة, وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 110. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإنتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا 112. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون, أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين يوم القيامة أنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمته واحدة ولكن يضل من يشاء ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء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 صابوا أجروا بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالح من ذكرناه فهو مؤمن. فلا نحيي له حياته طيبة. ولا نجزي له أجره بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن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 قَالُوا إِنَّمَا أنتَ مفترٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ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 عاد ايمانه الا من اكره الا من اكره وقلبه مقمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم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 ك الذين هاجو من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك إن ربك من بعدك لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. 121-وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون 122-وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العالمين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 فَمَن يَظْلِمْ غَيْرَ بَغِيٍّ وَلَا عَدْلٍ فَإِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا, لتفتروا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هدوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 حنيفه ولم يكن من المشركين. شاكر لي أن عمه جتاه واهده إلى صراط مستقيم. واتيناه في الدنيا حسناً وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن تبع ملة إدراقي محنفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذي نختلف فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوما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 وَإِنَّ عَاقِبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُاقِبَتُوهُ بِهِ وَلَيَصَبَّرُونَ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُوْفِي ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ الذين اتقوا والذين هم محسنون